الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لأهله امكثوا اني انست نارا لعلني اتيكم منها بقبس لعلني اتيكم بقبس أو أجد على النار هدا فلما اتها نودي يا موسى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 اذهب الى فرعون انه طغى فقل له قولا لين لعلّه يتذكر او يخشى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخف انني معك وما اسمع وأرى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 فَأخْرَرجنَا بزْواجَب مِ النَّبَثٍ شَتَّ كلُل وَرعو أن آمَكُمْ إِ فِي ذَِكَ لآيات اللُولُّهَا مِنْهَا خَلَقُناكُْ وَفِيه نُعيدكُمْ وَمِنْهَا لُخكُمْ تَارَة أُخْرى وَلَقدَدَ أَرَينَاهُ آياتن كُهَا فَكََّبَ وَأَب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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وينكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم, فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا للساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا, ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعنا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى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 فَهَلْ الْقِيَاسَ سَحَرَتُ قالوا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ أَلَمْ تُمَ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُ مَنِ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَوْ قَطَعْنَا ٱلْأَيْدِيَكُمْ فَلَوْ قَطَعْنَا ٱلْأَيْدِيَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ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 بَنَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَ ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتَ إِلَيَّ رَبِّي لِتَرْضَى قَالَ فإِنَّ قَلَفَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ رَبَّنَا أَسِفَا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 وَلَقدَد قَالَ لَهُم هَارولُ مِ قَبلوا يَا قَوْمِ إ مَا فُتِتُم بِه وَإِنَّ رَبكُم الرَّحْمَ وَإِنَّ رَبَّكُم الرَّحْمَُ فَتَّ بِعُود وَطِيعُ أَمْرِي قالوا لَّ بِحَعَلَْعَكِفِ نَ حتىََّ يرجع إلينا موسى قال يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَجْتَنِبَ لِأَفْعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتُ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بني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 وَنُذُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفًا نَّغْثُو فِي الْيَمِّ مِن أَسْفَلَ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شيء علما كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ ۚ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ في فِي الصُّورِ وَنُحْشِرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ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 قال طَغَوْا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القيامة أعمى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 وَرزْقُ رَبِّكَ خَيرُ وَأَبقَا وَمرر أَهلَكَ مِ الصَّلااتِ وَصطَبِر عَلَْهَا لا للَسْأَلُ كَرِزْقَد النَّشْنُ نَرزُقُك وَآاقِمَةُ للتقوى وَقالوا لَلَا يأتيننا بآيَةِ مِ الرَبِّ أَلَْ تأتِه بَينَةُ مَا في الصحُ في ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا, لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فلتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا